بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ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 وَيَتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آلِ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف او يطرحوه ارضا يخلول لكم وجه ابيكم وجه يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قالَاوا ي أَبَنَ مَا لككَ لا تَأؤْمن عَلَ يوسُف يَا أَبَنَ مَا لَكَ لا تَأمنَا عَ يوسُُ فَ وَإَِّا لَ لَنَا صيحون أَْرسِلهُمَعَنَا غَدَيأَْرتَعويَلعبب وَإِنَّا لَ لَحافِرُون قَا إِن نيل يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبه ان اذا الخاسرون فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوه في غيابتي جب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا لتنبئ انهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قال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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادل وهو قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائبين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته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 وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ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 وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَىٰ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا, إلا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِيدٌ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ, إن كان قَمِيصُهُ قُدَّمَ أَوْ خَلْفًا فَصَدَقَتْ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قِبَلٍ فصدقت وَهُوَ مِنَ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 وَاسْتَافِرذًا بِك إِكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسوَةُم فِي مَدينَةِ رَأَةُ الْ العزيز تُ رَودُ فَتَهَاعَ النَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ إِا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِم مُبين فَلَم م سَمعَت بِمَكْرِهِ أَسَلََت إلَيْهِ وَآعْتَدَتْ لَ مُتَّكَاء وَآعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَأَ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ النَّسِكِينَهُ وَقالَالَت وَقَالَتِ, وقالت خرُج عَلَيْهِ فَلََّا أَعينَهُ أَكْبَرنَهُ وَقَ طَعَنَ أَيْدِيَهُ وَقُل وَقُلْنَا وقلن حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكَنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ ولقد هو عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي سجدوا احبوا الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني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 تاحين ودخل معه السيدنا فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله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 إنِي دََكْتُ مِل تَقَوْم الل يُؤْمِونَ بِلَّهِ وَهُمْ بِالآخَِةِهُم كَافِرُون وَاتَّبعَعْتُ مِ تَ آبَ إبَرهِيمَ وَإِصحاق يعقُوبَ مَا كانََ لناَا أَن نُ الشرِكَ بالِلههِ مِ ذَلِكَ مِنْ فَبلِ اللهَّهِ عَلَنَا وَلَ النَِّ وَلا وَكِ نَّ أَكثَرًا الن سِلََا يَشكُرون يَا صاحِبَ السجِنِ أَربابُم متُتَفَذقونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الواحِدُ الْقَهآار ما ta'budun min dounih illa asmaa an sammeytumuha anntum wabaukum ma anzal Allah biha min sultan in ilshukmu illa lillah emar anla ta'budu illa ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّكَ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلوهن سبع عداف وسبع سنبلات, وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي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 كُلَّمَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تحصِلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَاصٌ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ نح شَرِ اللَّهِ مَا عَِمنَا عَلَيْهِ مِن سُ قَالَةِ رأَةُ الْ العزيزِآنَ حَصحَ صَ الحََّّ أَنَ رَوَتُعَن نَّفْسِيه وَإِهُ لَِنَ الصَّادِقين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 وقال الملك اتوني به أستخرصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك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 إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا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 فاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا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 حَتَّى تُؤْتُونِي مُوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مُوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُولُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُنْعِزُ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا على الملك ولمن به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤها كذلك نجزي الظالمين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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءُ وَفَوْقَهُ الَّذِينَ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ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 إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّهُ مَسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ وَمِنْ قَابِلُوا مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَأَخِيهَ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فلما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 ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا أَهُمْ